وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي هذا اليوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر شوال من عام 1431 من هجرة النبوية التقي بإخواني ومن يسمع كلامي في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا بعد عودتي من رحلتي إلى بلاد المغرب وقد كانت هذه الرحلة والحمد لله رب العالمين رحلة كان فيها الخير كان فيها اللقاء بالإخوة الفضلاء السلفيين بالمغرب بإخوة كثر يجمعني معهم الدعوة إلى منهج السلف الصالح رأيت حرصهم أو حرصة كثير منهم على طلب العلم والاستفادة رأيت منهم الكرمة والجود والأخلاق الحسنة والتنافس على فعل الخير والمعروف مع قلة ذات اليد ومع ما يجدونه من مشقة في تحصيل أمور المعاش. وكانوا جزاهم الله خيرا يتكلفون رغم أني أشدد عليهم في ذلك وأحاول أن أمنعهم منه لكنهم يغلبونني وأنا أستحي منهم فجزاهم الله خيرا على ما قدموا وجزاهم الله خيرا على ما فعلوا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس وتعرفت فيه على اخوه فضلاء اسال الله جل وعلا ان يوفقهم وأن يسددهم وأن يجمع قلوبهم جميعا على طاعته وأن يكفيهم شر الفتن وأهلها وقد كان والحمد لله رب العالمين الجمع مبارك بإذن الله وهو غفير وكانت الدورة كما هو معلن عنها درس في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله من الساعة العاشرة إلى صلاة الظهر تقريبا أو إلى ذان الظهر والساعة الثالثة إلى أذان العصر في الرابعة ويمتد احيانا بعد صلاة العصر نصف ساعة للأسئلة دروس خاصة بالنساء وحقوق المرأة في الإسلام وما يتعلق بالحياة الزوجية وبعد ذلك يكون درس الأربعين النووية إلى قبيل المغرب بقليل جدا بل احيانا إلى أذان المغرب ثم بعد المغرب يكون هناك لقاء مع بعض الاخوه إما لإصلاح حدث البين أو للتشاور حول مصلحة الدعوة السلفية في بلاد المغرب وفي دار الحديث بالذات بتكوين بأجادير الذين هم استضافون جزاهم الله خيرا وكانوا هم السبب في ذهاب إلى هناك وخصوصا الأخ إسماعيل الذي جزاه الله خيرا هو كان المنسق الرئيس في هذه السفرة وإخوانه جزاهم الله خيرا كلهم كانوا على ثغرة وكلهم قاموا بجهدهم الذي أسأل الله أن يجرهم عليه وأن ينثيبهم عليه وأن يرفع ذكرهم في الدنيا والآخرة ثم بعد العشاء يكون درس في كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونظرا لكثرة أسئلة الإخوة هناك صار لقاء بعد العشاء معظمه لإجابة أسئلتهم وقد كان أحيانا يحضر في الليلة في درس العشاء نحو الستمائة تغص بهم الدار ولا يكاد الواحد منهم يجد موطئ قدم له وهذا بفضل الله على الإخوة السلفين هناك بفضل الله على محدثكم الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل عمري خالصا لوجه الكريم فإن السلفي لا يطلب الكثرة وإنما يرجو رب العزة والجلال أن يوفق الكثرة الكاثرة للحق والهدى فنحن معاشر السلفيين لا نغتر بالكثرة ولكن نرجو لله أن نرجو من الله أن يوفق الكثرة الكاثرة لمنهج السلف الصالح بلاد المغرب تحتاج إلى العلماء مع وجود علماء فيها ولكن علماء السنة هم الذين يصلحون ما أفسد الناس هم الطائفة الناجية والفرقة المنصورة الذين يعز بهم الدين والذين ترفع بهم راية الإسلام والسنة فأسأل الله عز وجل أن يوفق الاخوه لدوام التواصل مع العلماء وطلاب العلم حتى يستمر المنهج السلف المبارك ثابتا على أصوء في بيذك البلاد ثابتا على قدم راسخه إذ بارتباطهم بالعلماء تحل مشاكلهم وتجمع كلمتهم ولا يجد المبطل وصاحب الفتن على إخوانه مدخلا إن الزياره التي قمت بها زياره فرح بها السلفيون وغص بها أهل الأهواء حتى من بعض الذين ينتسبون إلى السلفية وهم منها براء من جماعة الغلو والتنطع والفتن والأفكار المسمومة أما السلفيون بحمد, بحمد الله فلم أجد منهم إلا المحبة والتقدير ولم أجد منهم إلا الخير فأسأل الله جل وعلا أن يثبتهم وأن يوفقهم وأن يسددهم وأوصي إخواني من طلبة العلم والمشايخ الفضلاء أن يستوصوا بهم خيرا وأن يداوموا زيارة تلك البلاد وهنا أذكر وأشكر السلطات المغربية التي كانت على علم بزيارتي وتنقلاتي ولم أجد منهم أي مضايقة بل كانوا يحضرون الدروس ويستمعون ويسألون ويستفيدون فما وجدت منهم أي معارضة للدروس بل كانوا جزاهم الله خيرا يبادرون بالموافقة على قدر طاقتهم وقد كانت معظم الدورة أو الدورة بمعنىها الحقيقي في أجادير واستمرت من يوم الاثنين إلى يوم الأحد في الأسبوع الذي بعده وإن كان قد سبق يوم الاثنين يوم السبت والأحد محاضرتان الأولى بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وكان في الأصل ذلك اللقاء يوم السبت قبل ابتداء الدورة محاضر للإخوة في فلادلفيا السلفيون هناك اجتمع عندهم دورة للأئمة وكانت المحاضرة حسب رغبتهم في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ثم في اليوم التالي الذي هو يوم الأحد كانت محاضرة في الدفاع عن أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وبعد نهاية الدورة تنقلت في بعض المدن والتقيت بإخوة فضلاء وكان هناك بعض الكلمات والمحاضرات أذكر منها لقاء كان في مراكش يوم الاثنين بعد العشاء وكذلك يوم الثلاثاء في عين العودة ويوم الأربعاء في تمارا وكذلك كان لقاء في فاس ومحاضرة ثم كانت الخاتمة ليلة السفر الذي هو يوم سافرت يوم الأحد وكان آخر لقاء يوم السبت محاضرة الإخوة في القنيطرة أسأل الله جل وعلا أن يوفقني ويوفق إخواني السلسين في كل مكان وان يجمع قلوبنا على طاعته وان يثبتنا على السنه وان يحيينا عليها وان يميتنا عليها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والاكرام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين توجد أسئلة عديدة للإخوة وفقهم الله ف أبتدئوا بذكر أسئلة لإخواننا السلفين من تونس ألحوا في إجابة أسئلتهم أسأل الله جل وعلا أن يوفقني ويسدد جوابي يقول السائل ما توجيهكم للسلفيين في تونس خاصة أن الدعوة السلفية ما زالت في بدايتها وهي تلقى صعوبات كثيرة منها غياب العلماء ومنع الكتب السلفية وتضييق الحكومة الجواب الواجب على السلفيين الصبر وهذا هو منهج السلف الصالح الصبر على ولاه الأمر والدعاء لهم بالتوفيق والسداد والصلاح لا تسبوا أمراءكم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأمراء والواجب أن لا يحمل المؤمن في قلبه غلا على ولي أمره المسلم بل يدعو له ولا يذكره إلا بالجميل فالحكومة يدعى لها بالصلاح ولا يكثر السلفيون من كلمة الحكومة تضيق الحكومة تفعل الحكومة كذا فإن هذا يغر الصدور بل يصبر الإنسان ويدعو الله عز وجل لهم بالهداية والصلاح ويسأل الله جل وعلا له البصيرة في الدين وأن ييسر له العلم النافع وأن يرزقه العمل الصالح فنصيحة للإخوة السلفين في تونس بأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم ويكثروا من ذكر الله عز وجل وشكره وأن يثبتوا على منهج السلف الصالح وأن يهتموا بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العمل له فالإنسان إذا وحد الله وحد ربه جل وعلا في جميع أفعاله فإنه قبل أن يعمل ينظر هل هذا العمل يرضي الله هل هذا العمل مقبول عند الله فالإنسان إذا أصلح توجهه إلى الله وأخلص عمله لله عز وجل نجا وهداه الله ويسر له أمره لأن المخلص حقيقة هو الذي يتبع السنة هو الذي يتبع الهدى هو الذي يبحث عما يرضي الله عز وجل وأعظم ما يرضي الله عز وجل هو إخلاص العمل لله عز وجل وهو هل الصوت ما زال مسموعا نكمل من هنا بعد ذلك المعرف أرجو عدم الإشغال بشيء آخر فالموحد عمله لله عز وجل وهو لصدقه في إخلاصه يبحث عما يرضي الله عز وجل ويعلم أن عمله لا يقبل بمجرد إخلاصه حتى يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك أوصيهم بالتوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل ونبذ الشرك كبيره وصغيره كثيره وقليله يهتموا بإصلاح أنفسهم وبصلاح أسرهم وأقاربهم فالدعوة السلفية دعوة التوحيد فاشتغلوا على الناس بهذه الدعوة التي يحسنها حتى العامة فالعام من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين فيأيها الموحد ادعوا الناس إلى التوحيد ادعوا الناس إلى السنة حذرهم من البدعة في أي أرض الله كنت حتى في البلد الذي لا يوجد فيه العلماء ثم إن العلماء رحمهم الله وحفظ حيهم هم وسيلة لمعرفة الحق وتوضيحه للناس والغاية هي عبادة الله وإخلاص العمل له واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسبع وطاع لله ورسوله هذا هو هذه الغاية عبادة الله توحيد الله إخلاص العمل لله عز وجل فغياب العلماء في البلد لا ينسيكم لما خلقتم ولما وجدتم وما هو دوركم في هذه الحياة إن, الع... إن السلفي أينما يقع ينفع بإذن الله تعالى ينفع نفسه ينفع أهله ينفع إخوانه والعلماء اليوم والكتب السلفية أمرها مع الانترنت من أي سهل شيء فالانترنت في تونس وفي غيرها مفتوح ومواقع العلماء والاتصال بهم مفتوحة مهما أغلقت هي مفتوحة فلذلك استفيدوا من الانترنت ضعوا نهمتكم في مواقع العلماء في المواقع السلفية تتواصلون مع العلماء وتقرؤون الكتب السلفية ولا يضركم شيء بإذن الله تعالى المهم ابتعد عن أهل الباطل ولا تكثروا من التذمر فالله عز وجل إن رأى صبركم وحرصكم على العمل بالتوحيد والدعوة إليه ورأى حرصكم على طلب العلم بما هو متاح لكم من الوسائل المشروعة رفع البلاء عنكم ووفقكم بإذنه تعالى والله أعلم يقول السائل أيضا من تونس إنه إنهم يجبرونه على حلق لحيته في مكان عمله وهو الآن سيترك العمل لكن أباه قال له لا تترك العمل الأول حتى تحصل على عمل آخر والسبب لأنك مقبل على الزواج فمن أين ستنفق على زوجك فهو يسأل هل يأخذ بما قاله له أبوه ويبقى في عمله الأول مع حلق اللحية أم يترك العمل نصيحة ما هي النصيحة فالأمر قد حيره لأنه مقبل على الزواج الجواب قال الله جل وعلا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال سبحانه وتعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فقدم حقه على حق الوالدين وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل فتطيع ربك بأن لا تحلق لحيتك والله جل وعلا قد كتب لك رزقك وأنت, في وأنت جنين في بطن أمك لما نفخت فيك الروح ارسل الملك بكتب اربع كلمات ومنها رزقك فرزق الله عز وجل مكتوب قبل ان تخلق ورزق الله عز وجل لا لا ينال بحص حريص ولا يمنعه مانع بل هو بيد الله جل وعلا ما شاء الله كان وما لم يش لم يكن وانما هذه اسباب والله جل وعلا هو المسبب لها هو الميسر لها اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقال صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت فحرص على طاعة الله فإن الله عز وجل إن أطعته واتقيته يسر لك أمرك وعوضك عمل خيرا من عملك قال عليه الصلاة والسلام من تركك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وقال عليه الصلاة والسلام وقال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فلا تحلق لحيتك وترك العمل الذي يجبرونك فيه على حلق لحيتك وابحث عن عمل شرعي تطيع الله فيه ولا تعصيه وفقك الله ويسر أمرك يقول السائل من العراق ما حكم الإبلاغ عن الخوارج لدى السلطات الأمنية الجواب إن كانت السلطات الأمنية في بلدكم تقصد المسلمين حكام البلد الذين مثلا في الشمال يكونوا أهل السنة فلا بأس بل هو الواجب أن تبلغ عن هؤلاء الخوارج الذين يفسدون الدين والدنيا فالإبلاغ عنهم لكف شرهم واجب لأجل أن لا يقتل المسلمين وهم دائما يقتلون المسلمين وأهل السنة بالذات وفي رمضان قتلوا بعض آخيرة الإخوة من السلفيين في بلد الموصل فشر الخوارج مستطير وهم أهل فساد فالإبلاغ عنهم للسلطات الأمنية نوع من الجهاد ومن إنكار المنكر بعض الناس قد يستغرب هذا ويقول كيف فهؤلاء الخوارج وإن كانوا مبتدعة فهم مسلمون فنقول لهم كيف يفعلون هذه الأفاعيل وتقول ان هذا يعني المسلم يجب ان ترفق به هذا شر وهو يذبح المسلمين وهم شر الخلق والخليقه كما قال صلى الله عليه وسلم عنهم وقال لا الا لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد وإرم فهؤلاء الخوارج لا يفلحون وبقاؤهم بقاء للمرض والسرطان في ارض المسلمين فلا بد من الابلاغ عنهم لان لأننا نأمر الناس ان لا يقاتلوهم إلا تحت حكم السلطان فنحن حتى لا نفتح باب الشر على الناس وأن يصبح الناس يتقاتلون فيما بينهم بحجه قتل الخوارج نجعل هذا الأمر للسلطة ونأمر الشباب أن يتعاونوا مع السلطة في بلدهم لا سيما أن الشرطة في بلد الموصل والشمال كما هو معلوم من, من السنة فلذلك لابد من الإبلاغ لدى السلطات عن وجود الخوارج حملة السلاح أما إذا كان الشخص عنده بعض الآراء ولا يدعو إليها ولا يحمل السلاح فهذا ينصح ويحذر الناس منه ولا يلجأ إلى إخبار السلطه عنه إلا إذا عرف بحمل السلاح أو عرف أنه يعاون حملة السلاح والله أعلم يقول السائل كيف يصح أن يقال إن مسألة تارك العمل كليا مسألة خلافية بين أهل السنة مع القول أنه لا يتصور وجود مسلم وقرى الإيمان في قلبه ولا يعمل خيرا وإنما يتصور ذلك في الكافر أو المنافق فقط هذه المسألة معروفة من العلماء من حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة ليس كفر تارك العمل بل كفر تارك الصلاة من العلماء من حكى الإجماع والمسألة معروفة فكيف يصح هذه مسألة اجتهادية من العلماء من يرى أنه يصح وأن بعض العلماء قالوا بهذا القول و يحمل على بعض الحالات الخاصة وقالوا إن وجود هذه الحالات الخاصة يبين أن المسألة خلافية كما قال بعض العلماء واستدل على عدم كفر تارك الصلاة بأن الحائض والنفساء يمكثن مدة طويلة خاصة النفساء أربعين يوما لا تصلي إذا سمرها الدم عليها الدم أربعين يوما ومع ذلك لا لم يحكم الشرع بكفرها بل حرم عليها الصلاة فلو كانت الصلاة بمنزلة التوحيد لابد بد أن تلازم العبد لما كان تركها كفرا هكذا رأى بعض العلماء الاستدلال بهذا على عدم تكفير تارك الصلاة وقالوا كما تصور في الحائض النفساء أنها تمكث النفساء مثلا أربعين يوما لا تعمل عملا من أعمال الجوارح بل تكتفي بالذكر وقول لا إله إلا الله ومع ذلك يتفق العلماء على إسلامها فقالوا كذلك يتصور وجود شخص لا يتحرك مدة أطول من الأربعين يوما ونقول نحن ما دام أنه في لسانه يقول لا إله إلا الله وفي قلبه موجود الإيمان وعنده عمل القلب فيقولون بأنه مؤمن يستحق الخروج من النار وخالفهم يقولون لا يتصور وجود عمل في القلب فالمسألة أصبعت مسألة تصور من عدمه مع اتفاق الجميع أنه لا يمكن دخول الجنة إلا مع وجود عمل القلب فإذن المسألة ليست الخلاف في أن النجاة من النار تكون بدون أعمال القلوب كما هو مذهب الجهمية والمرجئة يعني المرجئة غلاة المرجئة يقولون ان النجاة من النار تكون بالقول فقاء بالقول مع وجود العلم الباطن بل بعضهم لا يشترط القول فقولهم يكفي فيه ان القلب يعلم انه لا اله الا الله ولو لم يحب ولو لم يصدر منه حب لله وكفر بالطاغوت ولو لم يصدر في قلبه خوف من الله ورجاء ثواب الله فعلقوا النجاه فقط بالعلم وهذا تكذيب للنصوص هؤلاء أهل السنة الذين يقولون بأن تارك عمل الجوارح ليس كافرا هم يشترطون للنجاة من النار وجود عمل القلب حتى حديث البطاقة يقولون نحن نقول بظاهره لكن لا بد لصحة دخول من يقول لا إله إلا الله الجنة أن يكون في قلبه أعمال القلوب التي يشترط لها التي يشترط وجودها للنجاة من النار إذن أهل السنة يتفقون جميعا على أن القلب السليم أو القلب الذي يستحق النجاة من النار لا بد أن يوجد فيه العلم بالله ويوجد فيه العمل وهو حب الله والخوف والرجاء هذا يتفقون عليه يختلفون أو من يتصور الخلاف في الظاهر يقول جميع أهل السنة حتى مرجئة الفقهاء وجميع أهل السنة بلا خلاف يقولون لا بد من وجود قول اللسان لا يمكن أن يتصور وجود شيء في القلب من أعمال القلوب بعدم قول اللسان إذن أهل السنة جميعا ومعهم مرجئة الفقهاء يتفقون على أن النجاة من النار لا بد فيها من قول القلب وعمل القلب وقول اللسان هذا الأمر متفق عليه بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء أما الجهمية وغلاة المرجئة كالكرامية فهؤلاء يتصورون النجاة بدون أعمال القلوب وبدون قول اللسان في غير الكرامية الكرامية عندهم لا بد قول اللسان ولا يلزم عمل القلوب ولا قول القلب دعونا من الكرامية الجهمية وغلات المرجئة يقولون إن النجاة يوم القيامة بالعلم بالله فقط لا عمل قلوب ولا قول اللسان ولا عمل جوارح لكن أهل السنة اتفقوا ووافقهم على ذلك مرجئة الفقهاء أنه لا بد من قول القلب وعمل القلب وقول اللسان للنجاة من النار. بقية المسألة الخلافية هل عدم وجود أعمال الجوارح ينتفي معه عمل القلب أم يتصور وجود إيمان في القلب وعمل القلب بدون أعمال الجوارح؟ هذا هو الإشكال هذا هو الإشكال فوجدت أحاديث نجا فيها أصحابها من النار بتعليق نجاتهم بما في قلوبهم من ذرة من إيمان أو أكثر من الذرة ووجدت أحاديث علق فيها النجاة من النار بقول لا إله إلا الله مع عدم وجود العمل كحديث صاحب البطاقة فهنا نشأ الخلاف هل يتصور وجود الإيمان بدون عمل الجوارح تصور هذا في حالات خاصة مثل الذين في آخر الزمان الذين جهلوا حتى فرضية الصلاة والصوم والزكاة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وأنهم نجوا من النار بدون العمل لجهلهم به فلو كان العمل شرطا في صحة الإيمان قالوا لم يغفر بجهله ولم يعذر بجهله إذ هو شرط لصحة الإيمان كما أنه لا يعذر بجهل الحب في الله والكفر بالطاغوت والجهل بوجود الخوف من الله هذا لا, لا يمكن يتصور فيه الجهل فقالوا فإذا تصور الجهل في أعمال الجوارح دل هذا على أنها ليست شرطا في صحة الإيمان هذا المنشأ الذي جعلهم يتصورون نجاة تارك عمل الجوارح وقالوا بأنها مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة هذا هو الجواب عن سؤالك كيف يصح يعني بهذا التقرير التبس الأمر على بعض الناس وتكلموا فيه وذهب جماعة من العلماء الفضلاء إلى تقرير أن تارك عمل الجوارح لا يكفر عند بعض العلماء من أهل السنة وأن هذا القول ليس يعني من أقوال المرجئه بل هي مسألة خلافية وبعض العلماء رأوا أنه لا يجوز أن يقال إنها مسألة خلافية ولا يتصور وجود الإيمان في القلب وعمل القلب بترك عمل الجوارح مع العلم والقدرة فهذه المسألة أصبعت كما نرى علماء سلفيون معروفون بالسلفية بإطباق أهل السنة قالوا إنها خلافية وعلماء سلفيون بإطباق أهل السنة قالوا إنها ليست خلافية فرجعنا إلى نفس طريقة الخلاف لا حقيقة الخلاف نفس طريقة الخلاف في تارك الصلاة من العلماء من قالوا لا يتصور وجود مؤمن عنده حب لله في قلبه وهو لا يصلي علماء آخرون قالوا يتصور والمسألة خلافية فصارت المسألة في التصور لكن في الأدلة في الجميع يتفقون وجود الحب في الله والبغض في الله وجود الرجاء وجود الخوف لذلك شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان الخلاف بين مرجئه الفقهاء وبين اهل السنه خلاف لفظي هو يقصد هذا الكلام ان خلافهم لفظي بمعنى ان مرجئه الفقهاء يوجبون لدخول الجنه عمل القلوب فهم يتصورون وجود عمل القلوب بخلو الجوارح من العمل فيقول هذا لفظي أو خلاف تصوري وفي الحقيقة يتفقون مع أهل السنة في أنه لا بد من أعمال القلوب والتي هي أساس النجاة من النار فلذلك قال لفظي ولم يعني أنه لفظي أنه لا يخالف النصوص أو أنه لا يترتب عليه الزيادة والنقصان الاستثناء شيخنا الألباني رحمه الله وجماعة من العلماء استدركوا على شيخ الإسلام رحمه الله قوله بأن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف اللفظي فالاستدراك صحيح في الظاهر نعم بالنسبة لللفظ هو استدراك صحيح لكن حقيقة كلام شيخ الإسلام بن تيمية هو يعني أن النجاة يوم القيامة مرتبة على ما في القلوب فإن وجد إيمان القلب فهو ناجن كما في أحاديث الشفاعة لكن هل يمكن أن يوجد إيمان في القلب بدون أعمال الجوارح؟ هذه مسألة الخلاف بين يعني التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره في قضية ترك عمل الجوارح من عدمه أو ترك الصلاة من عدمه عند بعض العلماء مسألة التصور فهل تارك عمل الجوارح ينتفي منه عمل قلب أم لا؟ هذه هي حقيقة الخلاف والله أعلم وعلى السلفين أن يتوسعوا في هذا الموضوع بمعنى امتحان الناس في هذه القضية بل عليهم أن يتبعوا علماءهم وأن يقولوا ما قاله أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأن تارك العمل بالكلية بحيث ينتفي إيمان قلبه أنه كافر مرتد يعني يقررون تقريرا مجمعا عليه والله أعلم ولا نشدد في هذه القضية ولا نكثر من امتحان الشباب بها سواء كان بهذا القول أو بهذا القول وإنما نقرر ما قرره السلف والله أعلم يقول السائل كثير من العوام يجهلون الدعوة السلفية فتارة يرمونها بأنها دعوة جديدة محدثة وتارة يرمونها بأنها دعوة للتفريق بين المسلمين وتارة يرمونها بأنها دعوة أسس ابن تيمية وإلى جددها محمد بن عبد الوهاب فنرجو منكم كلمة حول الدعوة السلفية منهجها منهجها وأصولها وأبرز أعلامها يعني هذا السؤال وحده بارك الله فيكم يحتاج إلى محاضرة هذا السؤال وحده يحتاج إلى محاضرة كاملة وقد تكلم العلماء كثيرا عن هذا الأمر وأن الدعوة السلفية هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبين لهم أهمية فهم الصحابة وسلوك طريق الجماعة كما قال صلى الله كما قال رب العزة والجلال والهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إشارة إلى فهم السلف الصالح وأهمية فهم الصحابة رضي الله عنهم فهم فأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم بأنهم على بصيرة وقال رب العزة والجلال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من المؤمنين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أصحاب من المؤمنون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وقت نزول القرآن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والآدلة كثيرة من الكتاب والسنة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالوا وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة الجماعة من هم الجماعة في عهده بينت الرواية أخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فكل هذا تأسيس لمنهج السلف الصالح أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو بوحي من الله فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حكيما ينطق بالحكمه لا يقول الا حقا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القران ومثله معه لذلك فالدعوه السلفيه دعوه بداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها الصحابه الكرام ثم من تبعهم من التابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا ومن الأئمة الأعلام الذين هم أعلام السلفية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ثم التابعون لهم بإحسان الذين قاموا بالدعوة السلفية كعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب ونافع المدني ونافع المدني وكذلك الحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهم كثير كثير من أئمة التابعين في اليمن والشام ومصر والعراق ومكة والمدينة وجميع بقاع الأرض التي انتشر فيها الصحابة وتعلم على أيديهم هؤلاء التابعون الأجلاء فهؤلاء أعلام السلف في ذلك الزمان ثم تلامذتهم ثم تلامذة تلامذتهم ومن أبرزهم الإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والثوري سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان والليث بن سعد وكذلك غيرهم من تلامذتهم ومن سار على طريقتهم كالإمام أحمد بن حنبل وعلي بن مديني ويحيى بن معين وكذلك أئمة زمانهم الذين كانوا على الحق والهدى والسنة كابن أبي شيبة وكذلك محمد بن أسلم الطوسي وغيرهم ومن مشايخهم ايضا ابن المبارك رحمه الله الى غير ذلك من ائمه اهل السنه والجماعه ثم اتباعهم واتباعهم واتباعهم ثم من كل 100 سنه يبعث الله عز وجل لهذه الامه من يجدد لها دينها فكان عمر بن عبد العزيز في المئه الاولى في بدايه المئه الثانيه وفي نهايه المئه الاولى ثم في المئه الثانيه الامام الشافعي ثم في المئة الثالثة الإمام أحمد بن حنبل وهكذا الأئمة يجددون هذا الدين إلى زماننا فمن هؤلاء المجددين المصلحين أعلام السلفية الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن المفلح ثم تلميذه ابن رجب وغيرهم من أئمة أهل السنة في ذلك الزمان ثم تتابع السلفيون في بقاع الأرض حتى جاءت دعوة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والتي انتشرت في بلاد في بقاع الأرض دعوة صافية إلى التوحيد الصافي وتعلم ذلك من الشيخ محمد حياة السندي والشيخ يعني وابن سيف وغيرهم من أئمة التوحيد الذين درس عليهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب واخذ طريقتهم ودعا إلى التوحيد فكان له الطلبة وكان له الأتباع وكان له المناصرون ومن هؤلاء المناصرين آل سعود حفظهم الله ورعاهم قاموا بدعوت التوحيد ودعوا الناس ودعوا ملوك الأرض فتبع ذلك كثير من أعلام الفقهاء والعلماء في الهند والسند وفي بلاد جز... وفي جزء العرب التي هي موطن دعوة إصلاحية لشيخنا دولهاب رحمه الله وتأثر بها في العالم في مصر والشام وفي المغرب وفي السودان وفي كل مكان ومن هؤلاء السلطان سليمان العلوي السلفي الذي تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودع الناس إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك وخطب خطبة عصماء وأمر الخطبة أن يخطبوا بها دعوة صافية إلى التوحيد استقاها من منهج النبوة الذي هو سليل البيت النبوي ولكنه تأثر بدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم في زماننا ائمه السنه الذين ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح والشيخ صالح بن غصور رحمه الله والشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله والشيخ احمد بن يحيى النجمي رحمه الله والشيخ حماد الانصاري رحمه الله والشيخ اسماعيل الانصاري رحمه الله والشيخ عمر فلاته وغيرهم كثير كثير كثير ممن ماتوا وممن بقي من أعلام السنة وعلى رأسهم شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي المدخل حفظه الله والشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ والشيخ صالح الحيدان وغيرهم من مشايخ السنة كلهم قائمون بدعوة التوحيد وبالدعوة السلفية الواضحة البينة نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأصول منهج السلفي قائم على دعائم وأسس أساسها كلها أساسها كلها أو اساسها كلها ماذا الأخذ بكتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح من دعوة إلى التوحيد واهتمام بالعلم واحترام للعلماء ودعوة إلى تصفية المنهج من الدخلاء والنهي عن البدع والأهواء والتحذير من المفسقات والمكفرات والأمور المبتدعات في أصول كثيرة قد بينتها في الدروس التي كنت ألقيها يوم السبت القواعد والأصول منهج خير السلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم يعني ما شاء الله هذا اللقاء أسئلته ما أدري ماذا أقول يعني كل سؤال يحتاج إلى محاضرة كل سؤال يحتاج إلى محاضرة. ما أستطيع في جلسة واحدة أن تهي من هذه الأسئلة. يعني السؤال الذي بعده يقول السائل لو أمكنا كلمة لشباب للشباب في تونس بالحرص على طلب العلم الشرعي والتأصُل فيه وفي ظيلته وعلو مكانته ومكانت أهله وثمرته على الأمة وأنه سبب في زالت البلاء كما نرجو أن تبين لنا المنهجية في طلب العلم وذك. الطريقة النافعة في طلبه في غياب العلماء عندنا في تونس هذا الجواب كيف أجيب عنه في وقت قصير لا أستطيع لا أستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة وأنا لي محاضرات موجودة في موقعي عن طلب العلم وآداب طالب العلم والاهتمام بطلب العلم وللرسالة صغيرة رسالة بينت فيها آداب طالب العلم وذكرت مجموعة من الكتب التي تأصل عليها الطالب وقد كتبت يعني برنامجا مختصرا نقيا من الكتب التي فيها أو في أصحاب كلام وسيطبع قريبا إن شاء الله تعالى أسأل الله أن يعلمهم وأن يفهمهم وقد اشتمل جوابي في سو عن السؤال الأول عن شيء من ذلك والله أعلم يقول السائل كيف نتعامل مع الشباب السني الذي افتتن بدعوة مشايخ الفضائيات كمحمد حسان وبسحق الحويني وإذا نصحته قال هؤلاء المشايخ يدعون إلى السنة وقد نفع الله على أيديهم خلقا كثيرا ثم ماذا قدمت أنت للدعوة إلا الفتن دعك من الوقيع في أهل العلم ويتبع العثارات والزلات هل يجوز لنا عند نعم هذا السؤال خطير وكما ذكرت سابقا جوابه طويل كبقية الأسئلة وهذه فتنة هؤلاء مشايخ الفضائيات فتنة وقد يعني كنا زمانا نسمع نفس هذه الشبهة عندما نرد على سلمان العودة والسفر الحوالي وعيد القرني وناصر العمر نجد الناس من عامة الناس أو من الشباب المتدين أو المستقيم في ظاهره نجد نفس هذه الشبهة إذا حذرناهم من جماعة التبليغ قال جماعة التبليغ نفع الله بها خلقا كثيرا وأنتم أهب فتن وتتبع عثرات إذا نهيناهم عن جماعة الإخوان المسلمين قالوا نفس الكلام إذا نهيناهم عن القطبين قالوا نفس الكلام فهذا الكلام للأسف ليس من كلام السلفيين هذا من كلام أهل البدع يتلقفه الشباب من من أصحاب التأصيلات الفاسدة ومن هؤلاء علي الحلبي والمأربي والمغراوي فهؤلاء يؤصلون للشباب السلفي مثل هذه التأصيلات الفاسدة ويرمونها بينهم فيغتر بهم من يظن أنهم سلفيون لذلك تجد من ينتسب إلى السلفية يقول هذا الكلام وفي الحقيقة هذه الشبهة هي شبهة شيطانية وهذا الكلام لا يقوله أهل السنة فأهل السنة عرفوا أن السنة نقية وأن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فهذه البيضاء لا تحتمل أمثال محمد حسان والحويني ومحمد حسين يعقوب ومدرسة الإسكندرية التكفيرية لا تحتمل هؤلاء البيضاء بيضاء تريد دعوة سلفية صافية كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أما أصبحنا نرى مظاهرات سلفية واختلاط سلفي و غاني أو أنشيد غدا نسمعها سلفية يعني بدل ما كنا نسمع من الإخوان المسلمين أن يقولوا أنشيد إسلامية وكذا إسلامية إسلامية ومظاهرات للاسلاميين واعتصامات للاسلاميين أصبحنا بشؤم محمد حسان وعلي حسن وعبد الرحمن عبد الخالق وفتنة المأربي وفتنة المغراوي أصبحنا نسمع اعتصامات سلفية مظاهرات سلفي أنا لا أقول أن علي حسن يقول مظاهرات سلفية لكن لا استبعد أن يجيزها لا أقول أن علي حسن يقول هذا الكلام بحذافيره لكن هذه دعوتهم علي حسن محامي عن مدرسة الأسكندرية محامي عن هؤلاء الناس وهؤلاء الناس هذا منهجهم عندهم تكفير عندهم فتن عندهم بدع عندهم تخاليط يأتي علي حسن يحامي عن أهل البدع ويقف يعني سدا ضد السلفيين وتأثرهم بهؤلاء التكفيريين أو هؤلاء المنحرفين فهو أضر علينا من محمد حسان هو أشد علينا من الحويني لأنه جاء بتأصيلات فاسدة ليدافع عن هؤلاء المجرمين لذلك هؤلاء الشباب يحتاجون إلى تفهيم وتوضيح المنهج السلفي للأسف أصبح كثير من الشباب ينتسب إلى السلفية وهو لا يعرف ما هي السلفية يقول أنا سلفي وهو في الحقيقة قطبي أو إخواني أو تبليغي لا يعرف ما هي السلفية فالسلفية منهج يتبع الدليل منهج يتبع البيضاء النقية التي تركها علي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم السلفية منهج يعرفون الرجال بالحق يعرف الحق تعرف أهله هذه هي السلفية التي نحن نربي الناس عليها وقد تربينا عليها هذه السلفية أما سلفية التعصب والتحزب أما سلفية تقليد أهل الفتن وإثار من الشبهات وذكر الشبهات هذه السلفية نحن لا نعرفها فهؤلاء الشباب انصحوهم بينوا لهم إذا وردتمهم لا يسمعوا الكلام ويجعلون هذه الشبه والصد عن سبيل الله فابتعدوا عنهم وحذروا منهم لأنهم مثل الجرب ومثل المرض ينتقل بين الناس فابتعدوا عن مثل هذه الأمراض انصحوهم بالتي يحسن وبينوا لهم بالأدلة فإن أصروا واستكبروا فتركوهم فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء والله أعلم يقول السائل هل يجوز لنا عند طباعة كتاب لعالم سلفي أن نزيل اسمه من الكتاب نهائيا أو نضع اسما آخر لدواعي أمنية أنا لا أعرف ما هي الدواعي الأمنية إن كانت المسألة خلاف لولي الأمر فلا يجوز أما لدواعي أمنية بمعنى حتى لا تقتل من قبل الخوارج أو من قبل أهل البدع يعني لغرض شرعي بسبب أن تحمي نفسك من الكفار أو من المبتدعه كمان يطبع هذا الكتاب مثلا في بلاد كفار فهذا أمر آخر لكن إذا كان في بلاد المسلمين يجب أن يطيع يطيعوا لي الأمر وأحيانا حذف اسم العالم من الكتاب ليس هو لدواعي أمنية بمعنى مخالفة لي بل هو لأجل ماذا نشر الدعوة لأن المصوفية مثلا لو قرأوا على الكتاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنهم ربما لا يقرؤون الكتاب وهذا هو الغالب أنهم لا يقرؤون الكتاب وربما أحرقوه وربما آذوا صاحبه فلو طبعت هذه الكتب بغير باسم مثلا محمد بن سليمان التميمي أو بدون اسم فلا بأس فلا بأس إذا كانوا من الموتى أما الأحياء فيستأذنون في ذلك أما الأحياء الذين لهم حقوق ويحفظون الحقوق فتسأذنهم أما إذا كان الكتاب لعالم سلف معروف وتريد نشر العلم وهو من الأموات كشيخ عبداللهب رحمه الله وحذف اسمه من الكتاب يفيد الناس كما فعل من فعل في دعوة بعض المشركين أو بعض الجهال الذين يدعون على الشيخ محمد عبداللهب رحمه الله فأعطى كتاب التوحيد وأعداء النزع منه اسم الشيخ فصار الشخص موحدا وقال الكتاب جيد آيات وأحاديث فقال هذا الشيخ محمد عبدالهب رحمه الله فكان يدعو للشيخ محمد عبد عبدالهب رحمه الله في كل درس بعد أن كان يدعو عليه في كل درس فمثل هذه المصالح لا بأس أما إذا مخالفة ولي الامر فالواجب الإنسان أن لا يعصي ولي الامر وأن لا يخالفه والله أعلم يقول السائل التضييق الذي يعيشه السلفيون في تونس سبب لهم ترك كثير من الواجبات كترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ترك الجماعات احيانا وحلق اللحاء الجواب لا تكثروا من ذكر مساوئ او اخطاء او اغلاط ولاه الامر لا تكثروا مثل هذا النفس يضيق الصدر ويسبب التازم بين الشباب وبين الحكومه أو بين الدولة أو بين ولي الأمر والشباب لا تفعلوا هذا بل لا تذكروهم تذكروا ولي الأمر إلا بالجميل واصبروا وادعوا الله جل وعلا بأن يهديهم وأن يصلحهم وأن يصلح كل المسؤولين في البلاد ادعوا الله لهم واشتغلوا بأنفسكم وانكار المنكر على درجات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ما قال فإن لم يستطع فسبوا من لا يستطيع وفعلوا واخرجوا لا قال فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فالواجب عليك أن تنكر رأب المنكر وإذا استطعت أن تأمر بالمعروف باللسان بالطيبة بالأمر الحسن فهذا حسن ما تستطيع بقلبك اعرف المعروف وانكر المنكر هذا يكفي حلق يكفي لمن لم يستطع وحلق اللحى حرام فالإنسان لا يطيع مخلوقا في معصية الله لكن إن أوجب عليه ذلك بأن أكرهه فالمكره لو فعل ما أكرهه عليه فإنه لا على لا, لا شيء عليه ولا يأثم لكن عليه بالصبر وعليه ب يعني حتى لو أنه ضيق عليه في دينه في بلد من البلدان فاستطاع أن يسافر إلى بلد تقام فيه السنة ولا يؤمر فيه بن هذا أو لا ممكن الشاب يهاجر إلى بلد من بلاد المسلمين يستطيع فيه أن يظهر هذه الشعائر فلذلك الإنسان بدل أن ينوح وبدل أن يشتكي ويكثر الشكوى يكثر من دعوة الله عز وجل والالتجاء إليه والاعتصام به وإذا لم يستطع ويصبر فإنه يهاجر هذا الواجب عليه أما أن لا يعني هذا الواجب عليه أن يصبر أن يدعو الله أن يثبت على دينه فإن لم يستطع يهاجر فإن لم يستطع فعليه بالصبر يبقى كما هو ولا ينزع دم من طاعة ولا يكفر يعني ولي الأمر ولا يشتغل به ولا يشتغل به بل يدعو الله له بالصلاح والهداية والله أعلم يقول السائل فتاة تعرضت لإيقاف من السلطات وارغبوها على إمضاء التزام لخلع الحجاب لكنها لم تعطيهم البيانات الصحيحة عنها مثل اسمها وتاريخ الميلاد فهل هذه آثمة وكذبت الجواب أن هذا كذب ولا يجوز لأنه السلطة تعرف من أنت وتعرف بياناتك من الأوراق الرسمية وببصماتك لهم ألف طريق لمعرفة الحقيقة ومثل هذه الطريقة تجعلهم يظنون السوء بهذا الرجل أو هذه المرأة ويحملوا عليها وربما أساء إليها في دينها فإذا كان هذا الفعل يسبب لها الأذى فهذا ظاهر أنه لا يجوز وهذا هو الأصل الذي نعرفه من واقع الناس أن مثل هذا الأمر أنه يؤذيهم لكن لو, أنها لو أنهم ألزموها بتوقيع خلع الحجاب فأكرهت على ذلك وأنضت فلا يلزمها حينئذ الطاعة في المعصية بل الطاعة إنما تكون بالمعروف فلو ألزموها فلا تلتزم إلا إن أكرهوها رغم عنها وخلعوه بأيديهم فهذا وشأنهم وتصبر وتصبر وتستعيذ بالله من شر من يأمرها بشر وتسأل الله أن يهدي ولأمر وأن يصلحه ولا تنزع يدا من طاعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك والله أعلم يقول السائل أراد أحد الناس أن يؤجر بيته لشركة فقال له أحد الناس أنا أحضر لك شركة بثمن أربعة آلاف دينار حيث إنه سيتم توقيع العقد على أن تدفع الشركة أربعة آلاف دينار لصاحب المنزل لكن الذي سيصل ثلاثة آلاف دينار مع العلم أن الوسيط سيأخذ باقي المبلغ لفترة سنة فقط فما حكم أخذ الوسيط هذا المبلغ هذا الوسيط إما أن يكون وكيلا لك فتوكله أنت بالإيجار وتقول له إذا أجرت بأربعة آلاف سأعطيك ألفا هذا يجوز لأنه شيء معلوم فلا باس بذلك لكن إذا قال لك الوسيط أنا ساخذ وفوض لي بدون ما يخبرك بكم سيأخذ وكم سيعطيهم الإيجار هذا لا يجوز انه في غرر وفيه جهالة يعني سبب للوقيع والفتن بين الوسيط الذي هو السمسار وبين البائع اذا إذا صاحب الدار فوض مكتب العقار وقال له أنا أريد أن اؤجر هذا البيت بأربعة آلاف دينار شهريا أو بثلاثة آلاف دينار شهريا وأريد هذا الثمن فإن عقدت لي بأربعة آلاف لك الألف مني إذا عقدت بخمسة لك الألفاني أو لك الألفيني حسب الذي هو لك الألفاني أو الألف حسب الاتفاق فلا بأس بذلك إن كان على بينه وهذا تفويض أو توكيل من صاحب البيت وهذا جائز لا بأس به إذا فوضه وعلم بذلك ولا يشترط علم المؤجر الص... الشركة لا يشترط أن تعرف لأن هذا, م... هذا اتفاق بين المؤجر وبين السمسار الذي يجلب له الزبون فهذا لا بأس به وهذا جائز والله أعلم يقول السائل كيف نعم سيكون جدول المعهد إن شاء الله في وقت لاحق طيب أنا أكتفي بهذه الأسئلة الآن وإن شاء الله يكون لقاء آخر للإجابة عن بقية الأسئلة لكن يعني إن شاء الله تكون هناك يعني يكون هناك لقاء وتؤجل هذه الأسئلة، فاعذروني لأن وقت قد تأخر وأنا أمس أتيت من السفر إلى من المدي من جدة إلى المدينة فهذا يصعب علي، بارك الله فيكم لكن بطلب الأخ أنا أبو حفص أجيب عن السؤال الأخير ما حكم إعطاء مال لمرضى زراعة, الأعضاء؟ لمرضى زراعة الأعضاء المشكلة في هذا السؤال هو الخلاف بين العلماء في حكم زرع الأعضاء والشروط المترتبة على ذلك فمن العلماء من يقول إن زرع الأعضاء مباح مطلقا سواء كان المتبرع مسلما أو كان كافرا وعلى هذا إذا كان صاحب المال يرى هذا الرأي فيجوز أن يعطي المال لهؤلاء لمساعاتهم وهذا من أنفع الصدقات لهم خاصة ما فيه حياتهم وبقاء صحة جسدهم وهذا من الصدقة التي هي من خير ما يفعله العبد وإن كان الشخص يترجح لديه القول الثاني وهو أنه لا يجوز زراعة الأعضاء إلا إذا كان المتبرع كافراً أما المسلم فلا يجوز وعليه يبحث عن من هو المتبرع فإن كان مسلماً فإنه لا يعطي وإن كان كافراً فإنه يعطي وإن كان على القول الثالث لا يجيز زراعة الأعضاء مطلقا فهذا لا يعطي لمال المرضى الذين يريدون الزراعة شيئا وأنا الذي يظهر لي هو جواز زراعة الأعضاء إذا كان المتبرع كافرا عموما للمسألة الخلافية وبهذه الأقوال الثلاثة قال أئمة مجتهدون وعلماء مرضيون فمن ذهب إلى هذا أو هذا أو ذاك وترجح لدي شيء فيعمل بمقتضاه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته